تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَهُو العزيز الغَفُو الذيذ خَلَق مَوتَال الحياتة لِيَبلُ وَكُمْأَّكُم أَحْسَنُ عمل وَهُوَ العزيز الغَفُو الذيذ خَلَق مَوتَ الحياة لَبلُ وَكمْأَكُم أَحْسَنُ عمل وَهُوَ العزيز الغفُو الذيذ خَلَقَ سَب سَمواتِطِذاق ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا ترجع البصر هل ترى منفط الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا ترجع البصر هل ترى منفط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 ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وَجَعَلْنَا هَٰرُوجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا حَرُوجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَاعْتَذَبْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِس الْمصير إذا أُلقُ فيهَا سَمعولهَا شَه قَ وَه تَفُ إذاَا أُلقُ فيهَا سمعوله شه قَ وَهِي تَفون إذاَا أُلقُ فيهَا سَعوله شَه قَ وَه تَفون تكادُ تمزُ منِن الغ كل ما أُلقَ فيِيهَا فَوج سَألَهُم خزََنتُهاَا سألَم خزَنَتُهَا أَلمْ يأتِكُم نذب تكادُ تمزُ منِن الغ كل ما أُق فيِيهَا فَوج سألهم خزنتها سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ تَكَادُ تُمَيِّزُ مِنَ الْغَنَمِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى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 وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السنير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السنير وقالوا لو كنا نسمع او فعتَرَفُ بِذَن بِهِن فَسُحقَلّ أأَصْحابِسَّعين فعتَرَفُ بِذَن بِهِن فَسُحقَلّ أأَصحابِسَّعين فعتَرَفُ بِذَن سحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو جهروا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ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 هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَضْدَادَ نُنْفَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَضْدَادَ نُنْفَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أَمِن تُ في السم إأَ يَخْسِفَ بكُم الأربَ إذ هي يتمور أَمِن ت في السم إأَ يَخسِتَ بكُم الأربةَ إ هي يتمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إنه بكل شيء بصير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غرور أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غرور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 أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه دَنَجُمُ فِي عَتَمٍ وَنُفُورَ أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صراط أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من, يمشي سويا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ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 يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل إنما العلم عند الله قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كفروا اتوجهوا الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما راوه زلفة اتوجهوا الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا, الذي كنتم وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا اتُوجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا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 قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا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 قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم فمن ياتيكم بما ان من بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون ما انت بنعمه ربك بمجنون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وان لك لاجرا غير ممنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِ وَهُو أعلَ بالِمُهتدين إ ربكَ هو أَلَ بِنَ ضعَ سَبيل وَهُو أَلَ بالِمُهتَدين إ ربكَ هو أَلَ بِنَون ضل أن سَبلي وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين وَالدَّوُ لَوْ تَدْهَنُ فَيَدْهَنُونَ وَالدَّوُ لَوْ تَدْهَنُ فَيَدْهَنُونَ وَالدَّوُ لَوْ تَدْهَنُ فَيَدْهَنُونَ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ هم ما زم الشاء بنمن هم ما زم الشاء بنمن هم ما زم الشاء بنمن من مَنَعَ عَنِ الخيرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ مَنَعَ عَنِ الخيرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ أُوتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنٌّ أُوتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنٌّ أُوتِلَ ان كان ذا ما ببن ان كان ذا ما ببن ان كان ذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين إ تُطْلَعَلَهِ آيااتُناَا قد أَسطير الأوولين إ تُطلَعَلَهِ آيااتُناَا قد أَسطير الأولين سََسهُ على الخُرْطُون سَسهُ على الخرطوم. بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا الجنة إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ولا يستثنون ولا يستثنون فَطَافَ عَلَيْهَا عَطَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا عَطَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحيل تَنَادَوْا مُصْبِحِينَ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَمَغْدُو عَلَى حَرْفِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ أَمَغْدُو عَلَى حَرْفِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ أَمَغْدُو عَلَى حَرْفِكُمْ إِن انطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين الا يدخلنها اليوم مِسْكِين وَغَدَرُوا عَلَى حَرْبٍ قَادِرٍ وَغَدَرُوا عَلَى حَرْبٍ قَادِرٍ وَغَدَرُوا عَلَى حَرْبٍ قَادِرٍ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون فلما رأوها قالوا إنا لضالون فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محروم بل نحن محروم بل نحن محروم قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قال لكم لولا تسبحون قال اوسطهم الم اقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين فاقَُلَ بَعْضُهُمْ عَ بَعضيةةَلَ وَمُ فَاقَُلَ بَعْضُهُمْ عَ بَعضةَلَ وَمُ فَاقَُلَ بَعْضُهُمْ عَ بَعضةَ ل وَمُ يَا وَلَناَا إِ كُ قَرِي قالوا يا ويلنا اننا كنا طاغين قالوا يا ويلنا اننا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها ان الى ربنا راغبون عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أثان الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون, لكم كيف تحكمون؟ لكم كتاب فيه تدرسون ام لكم كتاب فيه تدرسون أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سالهم أيهم بذلك زعيم سالهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين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 يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ قَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَغْشَىهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ قَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَغْشَىهُمْ ذِلَّةٌ وقد كانوا يدعون إلى السجود وَهُمْ سالمون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث لَنَسْتَدْرِجَنَّهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ ام تسالهم اجرا فهم مغرم مصقنون ام تسالهم اجرا فهم مغرم مصقنون ام تسالهم اجرا فهم مغرم مصقنون ام عندهم الغيب فهم يكتبون أم عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الحوت إذ نادى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 لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين فَجَاءَ تَذَاهُرُ رَبِّهِ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فَجَاءَ تَذَاهُرُ رَبِّهِ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ كَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إنه وَإِنَّكَ لَذِي قَوَارِعٍ لَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ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 وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أ... بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أ... بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أ... الْحَاقَّةُ الحق... الحق... ما الحق؟, ما, الحق؟ ما الحق وما أدراك ما الحق وما أدراك ما ما ادراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه فاما فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَفْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَفْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ من بَاقِيَةً فَهَلْ باقيه فهل ترانهم باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفات بالخاطئه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفات بالخاطئه وَجَاءَ أَفِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ فَعَصَوْا إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَى بِنَجَعَهَا لكم تَذكرِةَ وَتَعيهَا أُظُنُ واعّ بِنَجَعَهَا لكمْ تَذكرِةَ وَتَعيهَا أُظُنُ واعّ بِنجَعَهَا لكمْ تَذكرِةَ وَتَعيهَا أُظُنُ وَاعّ فَإذ نُ فيِي خَافِ الصّور نَفْخَطُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهُيَ يومئذ واهية وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِیَ یَوْمَئِذٍ وَاهیَهْ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِیَ یَوْمَئِذٍ وَاهیَهْ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَیحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها وَيَحْمِلُ عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يَوْومَئِد تأضُونَ لا تَخْسَ مِ كُم خافه يومَائدٍ تأرضُون يَوومَائدٍ تعرضونَ لا تَخسَ مِن كُ خافه يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فيقول ها أم قرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيه إني ظننت أني انني ظننت اني ملاقي الحسابا انني ظننت فهو في عيشه الراضيه فهو في عيشه الراضيه فهو في عيشه الراضيه في جن نَفٌعَالِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بما كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فيقول فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِي وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا ليتها كانت ما اغنى المال ما اغنى المال ما اغنى المال هلك عن نسن بانيا خذوه فَغُلُّوهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ, صلوه ثم الجحيم صلوه دَُّ في سلسنت ذَرها سدذرا فسلكثَُّ في إِهُ كََ لَا يُؤمنِنُ بالِلِ العظم وَإِهُ كََ لَا يُؤمنِنُ بالِلِ العظم وَإَِّهُ كََ ل يُؤمنِنُ بالَِِّ العظين وَلَا يَحُبُّعَ ل طَامِ المِسكين ألا يحط على طعام المسكين ألا على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم فليس له اليوم هنا حميم فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام الا من غسلين ولا طعام الا من غسلين ولا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون لا يأكله الا لا يأكله الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون فلا اقسم بما تبصرون أَلَا أُقْسِمُ بِمَا تبصرون وما, تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول تاهن قليلا ما تذكرون ولا بقول تاهن قليلا ما تذكرون ولا بقول تاهن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ تَنزِيلٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ ولو تقول علينا بعض la na dhagon aqowi Wautakong wala la na dhagon aqowi Wa لآخذنا منه باليمين لآخذنا منه باليمين لآخذنا منه باليمين ثم لقطحنا منه الوتين ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَحْلُمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّا لَنَحْلُمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّ لَنَحْلُمَ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبّح باسم ربك العظيم بِسمِ عَبكَ العظين بسمِ اللههِ الرَّحمَ الرَّحيين بسمِ اللههِ الرَّحمنَ الرَّحيين بسم اللههِ الرَّحمنَ الرَّحيين سألَسَ إِل بعَذَاب وَاقِع سأل سائل الساائل بعذاب واقع بالكافرين ليس له دافع بالكافرين ليس له دافع ليس له دافع من الله من الله ذي المعارج من الله تعرجُ الملاائكَ ترووح إليه في يَمن كان مِقوا في يَمِن كان مقوا خسنَ الفَسَنَ تعرج الملائكَ ترووح إلين في يَم كان مِقوا في يَمِن كان مقوا خسنَ الفَسَنَ رج الملاائك ترووح إليه في يَمن كان مقوا في يَومِن كان مقوا خمسن الفَسَنَ أصد صبر جميلا أصد صبًا جميلا اصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا انهم يرونه بعيدا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وصاحبته وأخيه وصاحبته واخي وفصيلته التي تؤوي وفصيلته التي تؤوي وفصيلته التي تؤوي ومن في الارض جميعا ثم ينجي وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى كَلَّا انها لضال كلا انها لضال نزعته للشوان نزعته للشوان نزعته للشوان تدعوا من ادبر وتولى تدعوا وتولى تَدومَ أَدَبَرَ وَتَوَلَّ وَجم فَأَْرىى وَجم فَأَرى وَجمثَأَْرىى إِإِن س نَخنقَهلوع إِإِن س نَخن ان الانسان خنقهلوا اذا مسه الشر جزعا اذا مسه الشر جزعا اذا مسه الشر جزعا واذا مسه الخير منعا واذا مسه الخير منعا واذا مسه الخير منعا الا المصلين إلا المصلين إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون الذين هم على الذين هم على صلاتهم دائمون وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ رِّسَالًا وَالْمَحْرُومُ للسائل والمحروم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ إِنَّ عَذَاب رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ إِنَّ عَذَاب رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ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 فَمَن يَبْتَغِ غَاوَرًا آَذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَمَن يَبْتَغِ غَاوَرًا آَذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ حَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ فَمَا لِلَّذِينَ فأما للذين كفروا قبلك مهبطين عن اليمين وعن الشمال عذيبين عن اليمين وعن الشمال عذيبين عن اليمين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كنا ان خلقناهم من يَعْلَمُونَ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لقادرون. ثَل أُقُسِمُ بَِبِّمشالِقِ والالْنَغبِ إِا لَادِرون أَفَلا عَلَّا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَّا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَّا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَأَدْرُهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُونَ يَوْمَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَأَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَوْمَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَأَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم, كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم كأنهم الى نصب ينفضون يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم كانهم الى نصب ينفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذ يَوم ال الذي كان يوعد بسم اللههِ الرَّحمن الرَّحيين بسم الله الرَّحم الرَّحيين <تصفيق> بسم الله الرَّحم الرَّحيين <تصفيق> إِ أأَرسَلنانُوحًا إلى قومْمِهِ أنْأَنذِرقومَومَكَ منِنْ قَِأَ أن يَأتِييَهُم عذاابُأَليم إِ أأَرسَلناانُوحًا إلى قومَْمِهِ أنأَذِرقومَوْمَكَ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 قال يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون يَغْفِرْ لَكُم مِّن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 كُْ تُمْ تَعلمون يَغْفِر لَكُمْذُنُوا بِكُمْ يأَخْشِدكُمْ إ أَجَلٍ مُسََّ إِ أَجلَلََى اللهَّهِ إِذَا جَ عَلَ يُأَخَدْ لوكُْ تُمْ تَعلْمُون قَالَ رَبّ إِي دَوتُ قَوْمِ لَلَ وَلَه رَ قنَ رَبّ إ دَْوتُ قَْم لَلَ وَنَهارَا قنَ رَبّ إ دَعْْوتُ قَغْم لَلَ وَنَهارَا فَلَم يَزِدهُمْ دُعا إ إِللاا فَلَمْ يَزِدهُمْ دعا إ إِللاا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا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 ما اني دعوتهم جهارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم ما اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم فقلت استغفر فَقُولُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم وجنات ويجعل لكم انهارا ويمددكم باموال وبنين وان يجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقرا ما لا ترجون لله وقرا ما لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اطوارا وقد خلقكم اطوارا وقد خلقكم اطوارا أَلَمْ تَرَوْا كيف خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وجعل الشمس وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا ثُمَّ يُعِيدُكُم ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا وَاللَّهُ جَعَلَ فجاجا لِتَسْنُقُوا مِنْهَا سُبُلًا فجاجا لِتَسْنُقُوا مِنْهَا سُبُلًا فجاجا قَالَنَا نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وولده إلا خسارا قَالُوا نُحَرِّرُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا قَالُوا نُحَرِّرُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا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 ولا يغوصوا ويعم قرن سرى وقد اظنوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا وقد اظنوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا وقد اظنوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطي آتيهن اغرقوا فادخلونا نار فادخلونا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجدونهم من دون الله انصارا مما خطئاتهن اغرقوا فادخلونا نارا فادخلوا نار فلم يجدوا لهم فلم يجدونهم من دون الله انصارا مما خطئ اتهم اغرقوا فادخلوا نار فادخلوا نار فلم يجدوا لهم فَأَلَمْ يَجِدُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ آنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا وَقَالَ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ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 يُضِلُّ نُعْبَادَكَ وَلَا يَلِدُونَ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ يُضِلُّ نُعْبَادَكَ وَلَا يَلِدُونَ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا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 بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا قل اوحي الي انه استمع نفر من سمعنا عجبا أُحييَ إلَّأَهُ استْمَانَفرَُم مِنَ الجِّ فَقالوا إِا سَمعْنَا قُرآن عجَب يَهْديِي إلى الرشْدِ فَآم الن بِ وَلَ النُشْرِكَ بَبّنَا أَ أحدَدَا يَهْديِي إلى الرشْدِ فَآمَ الن بِ وَلَ النُشْرِركَ بَِبّنَا يَهْدِ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ وَلَا وَلَدًا وَأَهُ كانَ يَقول سَفِيهَُ على اللهَّ شَقَقا وَأَهُ كانَ يَقول سَفِيهَُا على اللهَّ شَقَقا وَأَهُ كانَ يقولول سَفِيناَا على اللَِّ شَقَق وَأََّ ظَنَن أَلل تَقول الإِنسُ وَْجُِّ على اللهَّ كَذِبَا وَأَن ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَن ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كذبا.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 وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ تَوَجَّدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا تَوَجَّدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا لَمَسْنَا وَجدنهامُ لِحسَ شَددَ وَشههبَا وَأَ كُ نَقدُ مِنْهَا مَ قاعد للسم فَنَ يسْستمِع الآنَ يَجدَ لَهُ شِهَا بَغْصَدَا وَأََّ كُ نَقدُ مِنْهَا مَ قاعدَ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 كُنَّا طَائِفَةً قِدَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَائِفَةً قِدَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَائِفَةً وَأََّا ظَنًاا أَلًَّا عجِزَ اللهَّهَ فِي الأقْض وَلًَا عجِزَهُ هَ رَبَا وَأََّا ظَنَّا أَللًا عجِزَ فِي الأقْضِ وَلًَاعْجِزَهُ هَ رَبَا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به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 فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَا إِكَ تتحََّ رَشَدَا وَأََّ مِن المُسلْلِمونَ وَبِقاسِطُون فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تتحََّ رَشَدَا وَأََّ الْ القاسِطُونَ فَكَانوا لِجَه وَأَنَّ الْمَاسِقُون فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنَّ الْمَاسِقُون فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا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 لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْ عَدْداً صَعْداً وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا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 كادوا يكونون عليه لبدا أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يَادُون يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا قُل إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُل إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُل إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لا املك لكم لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا قُل إِنِّي لَا يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا قُل إِنِّي لَا يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ إِلَّا بَل غَمِّنَ اللَّهِ وَرسَاتِ وَمَيْ عْصَِّهَا وَرَسُولهُ فَإِنَّ لَونَ رَجَهَنمْ فَإَِّ لَونَ رَجَهًَاَّ مَ خَالدينَ فِيهَا أَبَدَ إِلَّا بَل غَمِّنَ اللَِّ وَرسَاتِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا حَمَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارًا حَمَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِلَّا بلاغا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ فإن له نار جهنم خالبين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون, فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون سَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرٌ وَأَقَلُّ عَدَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرٌ وَأَقَلُّ عددا قُل إن أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَجَلًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَجَلًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا عالم الغيب إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنَ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنَ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا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 لَمَّا أَلَمَّا أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا لَمَّا أَلَمَّا أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وأحاط بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إلا قَلِيلًا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا يَسْقُهُ أَمْ قُسْمٌ مِنْهُ قَلِيلا أو زد, أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قولا ثقيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا شَأْتَ اللَّيْلُ هُوَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَامُ قِيلًا إِنَّا شَأْتَ اللَّيْلُ هُوَ أَشَدُّ إن ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا طويلا ان لك في النهار سبحا واذكر اسم ربك وتبت ال اليه واذكر اسم ربك وتبت الىه تبتنا واذكر اسم ربك وتبت اليه تبتنا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا رَبّ المشقِ وَْمَغْرِبِ لا إِه إِللا هوكَتخِذْه وَكلا رَب المشقِ وَمغزْرِبِ لا إِه إِللا هوكَ التخِذْ وَكلا وَصبِدْعَ ما يَقونَ وَحجرهُْه جرًا جميلا وَصْبِدْ علىعَ ما يَقونَ وَحجهُْهَا جرًا جميلا وَصْبِدْ عَى ماَا يَقولُونَ وَحجرْهُمْ هَجرًا جَميلَا وَذَرْنِي وَلْمُكَذذ بِينَ أُلٍ عَمَةِ وَمَهِلهُم قليلا وَذَرْنِي وَلْمُكَذذ بِينَ أُلٍ عَمَةِ وَمَهِلهُم قليلا وَأَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَّلَهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَانٌ وَجَحِيمًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَانٌ وَجَحِيمًا ان لدينا ان كان وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما وطعاما ذا غصه وعذابا يَووم تَْرجفُ الأرضُ والْجبال وَكانة الجبالُ كَثبًا مهلا يَوْومَ تَرجفُ الأضُ والجبال وَكانةِ الجبالُ كَثبًا مهلا يَوْومَ تَرجفُ الأضُ والْجبال وَكانَةِ الجبالُ كَثبًا مهلا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 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا سَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا سَعَصَى فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه, فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل ونهار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 وَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ادْنَا مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ مُقَدِّرُ اللَّيْلِ وَنَهَارِ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيْمًا أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَضًا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ, تجدوه عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا واستغفر الله إن الله غفور رحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه أأَدَنا م سُُ سَ الليل وَصففَهُ وَشُد سَهُ وَقَا إِفَةُم مَِّين معك واللههُ يُقَِّر اللين وََّهَا عَلِمَ أَنَّنْ تُحْصُوهُ فَتَأْبَى عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّضَارٌّ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر يا ايها المدثر يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وسيادك فطهر وسيادك فطهر وسيادك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولا تمن تستكثر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر وَأَلِرَّبِّكَ فَاصْبِر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ فذلك يومئذ يوم عسير فذالك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني قناته وحيدا وجعلتنه ما لممدودا وجعلتنه ما لممدودا وجعلت له ما لممدودا وبنين شهودا وبنين شهودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا كَلَّا إِنَّهُ كَانَ قلنا انه كان لاياتنا عنيدا سورهقه صعدا سورهقه صعدا سورهقه صعدا انه فكر وقدر انه فكر وقدر انه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتلن كيف قدر فقتلن كيف قدر ثم قتلن كيف قدر ثم قتلن كيف قدر ثم قتلن ثم نظرتم ثم, نظر ثم عبس وبصر ثم عبس وبصر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ البشر إن هذا إلا قول البشر فأسليه ثقر فأسليه ثقر فأسليه ثقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لو واحة للبشر لو واحه للبشر لو واحه للبشر عليها 19 عليها 19 عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار إلا ملائكه وما جعلنا عدتهم إلا فتنه وَماَا جَعلنا عِدَّتَهُم إلا فتنَةَ للَِّينَ كَفرَول يَسْستَيقٍ لَستيقِين الذيينَ أُوط الكِتابَ وَيَزْدادَ الذيينَ آمنوا وََزْدَادََّينَ آمَنُوا إمانَ وَلَا يَْتادَ الذيينَ أُوطٌ الكِتابَ والمؤمنون وليقول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 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وَماَا جَعللنا عِدَّتَهُم إِلنا فتْنَةَ للَِّذينَ كَفرَول يَْستَيق لَستَيقين الذي نَوطُ الكِتابَ وَيَزْدادَ الذيينَ آمَنُوا وَيَزْدادَ الذيينَ آمَنوا إمانَ وَلَا يَْتابَ الذي نَوط الكِتابَ وَمُؤنِنونَ وَليَقُون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 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستنق ليستنق الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا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 واللييل إذ أدبب والصبح إ أسفط والصبح إ أسفط والصبح إ أسفط إنها لاحد الكوب إنها لاحد الكوب إنها لاحد الكوب نذرا من البشر نذرا من البشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر لمن شاء كل نفْس بما كسبب رحيين كل نفْسم بما كسبب رحيين كل نَفْسٍ بما كسبب رين إلا أأَصحابَ المين إلا أصحاب المين إلا أصحابَ المين في جّ يتسأَلونَ في جنّ يتسأَلونَ في جنَّ يتسأَلونَعَ المجرمين أَ المجرمين عَ المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وقالوا لم نكن من المصلين وقالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن طعم المسكين ولم نكن طعم المسكين وكننا نخوض مع القائض وكنا نخوض مع الخائضين وَكُنَّا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ حَتَّى حتى أتىنا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فَمَا لهُ عَ التذكَِةِ مُعْرض فَمَا لَهُم عَن التذكرَِةِ مُعْضين كَأَهُم حُمُرٌ مُسْتَافِرَه فَأَهُم حُمُرٌ مُسْتَافَِه كَأََّهُم مِنْ قَصْوَرَه فروت من قَرة فروت من قَورة بل يريد كل مئ مِهُ أيت صحَ فَ نَ الشَّى بل يريد كل مئ مِهُ أيتصحَ فَ نَ الشَّى بل يريد كل مئ مِهُ أيت كلا بل لا يخافون الاخره كلا بل لا يخافون الاخره كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره فَمَن شَاءَ أَذْكَرَ فَمَن شَاءَ أَذْكَرَ فَمَن شَاءَ أَذْكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ الله هو أهل وأهل المغفرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل تقوى واهل المغفر بسم الله الرحمن الرحيم ل... بسم الله الرحمن الرحيم ل... بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامه لا اقسم بيوم القيامه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه وَلَأُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَلَأُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قادرين على ان نسوي بنانه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه بل يريد الانسان ليفجر امامه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه يسال ايان يوم القيامه يسال ايان يوم القيامه فاذا برق البصر فاذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفر يقول الانسان يومئذ اين المفر يقول الأ سانُ يومَئِذٍ أين المَفر كلَ لا وظر كلَ لا وظر كلَ لا وظر إ ربك يومَئذن المُسْق إ ربك يومَئذن المُْتَق إ رك يومَئِذٍ, المستقر إلى ربك يومئذ المستقر يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نفسه بصيرة بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعْذِرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعْذِرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعْذِرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه ان علينا جمعه وقرانه ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه فاذا قراناه فاتبع فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله كلا بل تحبون العاجله فَلَا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ وُجُوهٌ يومئذ ناضرة إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ تظن ان يفعل بها فاقره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي كلا اذا بلغت التراقي كلا اذا كلا اذا بلغت التراقي كلا اذا بلغت التراقي كلا اذا بلغت التراقي وقيل مرق وقيل مرق وقيل مرق وظن ان الفراق وظن انه الفراق وون انه الفراق الفراق التفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن إلى ربك يوم اذن المساء إلى ربك يوم اذن المساء فلا صدق ولا فلا صدق ولا صلى الا صدق ولا صلى ولكن كذب, ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى ثم ذهب الى اهله يتمطى ثم ذهب الى اهله يتمطى او لا لك فاونا او لا لك فاونا ثم اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ايحسب الانسان أن يترك سدى اترك سدى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفتا من, من يمنا الم يكن طفتا من, من يمنا مِنْ يُمْنَىٰهُ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ف فَجَلَ مِنْهُ الزَّووجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُن ف فَجَلَ مِنْهُ الزَّووجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُن ف اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بسم هل بسم الله الرحمن الرحيم هل بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه, نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَا شَاكِرًا وَإِنَّ إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَا شَاكِرٌ وَإِنَّهُ <تصفيق> إا هَدَينَا مُسَّبلَ إا شكِر وَإِنَّا كَفُور إِ أَتَدَنا للِكافِرينَ صَلاسِلَ وَأَغْل لَ وَسَعير إِا أَتَدَنا للِكافِرينَ صَلاسِلَ وَأَغْل لَ وَسَعير إِا سِرنا سلاسل واغلالا وسيرا إن الأبار يشْبون منِن كَأس كانَ مزاجها كَافرا إِ الأبار يشْبونَ منِن كَأس كان مزاجها كَافرا إِ الأبار يشْبونَ منِن كَأس كان مزاجها كَافرا ع يشْرب ب ها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عيَّ ي يَشرَبُ بِهَا عِبَادُ الله يفَجرونَهَا تَفير يُفُونَ بِذْرِ وَيَخافونَ يَوْمَ كانََ شَفُّ مُطير يُفُونَ بِذْرِ وَيَخافونَ يَوْمَ كانََ شَفُّ مَُّطير يُفُونَ بِذْرِ وَيَخافُونَ وَيَوْمَ كانَانَ شَفُّْ مُسْتَطير وَيُطَمُ نَ الطَّ مَ عَ حَبِّهِ مِسكينَ وَيَتِمَ وَأَسِير وَيُطَمُ نَققَّ مَعَ حَبِّه مِسكينَ وَيتِمَ وَأَسِير وَيُقَِمُ نَقَّ مَعَ ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء لا شكر انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فوقاهم اللَّهُ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وَجَزَاهُم بِمَا صَدَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاهُم بِمَا صَدَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا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 ودامية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تذليلا ودامية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب, وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية في الضد واكوان واكواني كانت قواريرا قواريرًا فضة قدروها تقديرًا قواريرًا فضة قدروها تقديرًا قواريرًا فضة قدروها تقديرًا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل جبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ذا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا, فيها تسمى سلسبيلاً ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم الحسبتهم لؤلؤا منسورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منسورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا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 عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاءا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا إ نحنونَزلنا عَلَكَ القُرآانةًزلا إا نحنونَزلنا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع كفورا فَاسْمَعْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَاذْكُرِ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَاذْكُرِ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يحبون وی درون و روم یو ن سقیلا ایبون جیل وی درون و روم یو ن هَؤُلاء يُحِبُّونَ الْآجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ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 ان هذي تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سفيلا ان هذي تذكره فمن شاء وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إن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 يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته يودَخِلُ مَ شَ في رَرحْمَةِ وَالظَّالِمينَ عدَّّنهُم أَذَابًا أَلم بِسم اللهَّهِ الرَّحْمنَ الرَّحيم وَ وال... بِسم اللهَّهِ الرَّحْمَان الرَّحيم وَ وال... بِسمِ اللهَّهِ الرَّحْمَ والالمُرسة عُررفى والمُرسة عُررفى والمُرساتِ عُررف فَعاصِفاتِ عصفى فعاصفاتِ عصفى فَعاصِفاتِ عصفى وََّ شاتِ نَشْ وََّ شاتِ نشْاء وََّ شاتِ ففقات فررق ففقات فررق فم القة ذكرى فم القة ذكرىفلم القة ذكرى ذًا أو نُزدرا ذررا أو نُزرا ذرًا أو نُزدرا إنما تُعدون لواقع إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فاذا النجوم طمست فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا السماء فرجت واذا السماء فرجت واذا الجبال نفثت واذا الجبال نفثت وإذا الجبال نصفة وإذ وصل أقيت وإذ الرصل أقيت وإذر وصل أقيت لأي يوم أجللة لأي يوم أُجللة لأي يوم أجللة ليوم الفصل لوم الفصل لوم الفصل وما أدك ما يوم الفصل. وَمَا أَذَرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَمَا أَذَرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مهين أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ إِنَّهُ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ جعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم الى قدر معلوم الى قدر معلوم فَقَدَّرْنَا فَنَعْمَلُ الْقَادِرُونَ فَقَدَّرْنَا فَنَعْمَلُ الْقَادِرُونَ فَقَدَّرْنَا فَنَعْمَلُ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أاين يوم يذل المكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض ألم نجعل الأرض كفاتا احياؤه وامواته احياؤه وامواته احياؤه وامواته وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء انفرات وَجَعللْنَّ فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ خَاتِ وَأَسْطَينَكُمْا أَن وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ يُنطَقُ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إنطلقوا إلى ما كنتم به تكذبوا إنطلقوا إلى ما كنتم به تكذبوا إنطلقوا إلى ظلم ذي ثلاث شعب إنطلقوا إلى ظلم ذي ثلاث شعب انطلقوا الى ظل من ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها تضني بشرر كالقصر انها تضني بشرر كالقصر انها تضني بشرر كالقصر كانه جماله صفر كانه جماله صفر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقن هذا يَمُ ل يَطِقُون هذا يَومُ ل يَطِقُون وَل يؤذَنُ لَهُ سَعتذرون وَلَا يُؤذَنُ للَهُم سَعتذرون وَلَا يُؤذَن لهُم سأتذرون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين هذا يوم الفصل فَإ كان لك كَيد فكدونُ فَإن كانَ لك كيد كَيدُون فَكدُون فَإ كانَ لك كَيدُون فَكدُون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في غلال وعيون إَِّ الْ المَُّقِينَ فِي ضِلَالِ وَعُْون إَِّ الْ فِي ضِلَالِ وَعُْون وَثَوكِهَ مِنا يَشْتَهُ وَثَوكِهَ مِنا يَشْتَهُ وَفَوكِهَ مَِّا يَشْتَهُون كلُل وَشْرَبُوهَنِي أَ بِمَاكُُم تَعملون كلُل كُنُوَ اشْرَبُوهَا مِنْ أَن بِمَا كُنْتُمْ إِ كَذَالِكَ نَجَزِ الْمُحسِنِين إِا كَذَالِكَ نَجَزِ الْمُحسنِين إِا كَذَالِكَ نَجزِ الْمُحسنِين وَإْلُ إِ يَومَئِذٍ للِمُكَذّبِين وَإلُ يَوْومَئِذٍ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قليلا انكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا كونوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا كونوا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ وَلُ إ يَوْمَائِذِ للِمُكَذذِبِ وَإلُ إ يَومَائِذِ للِْمُكَذِبِ بَعْدَهُ يُؤمنِن فَبِأَ حَدسٍ بَعْدَهُ يُؤمنِنُ فَإِنْ أَيُّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ